ش ب ك ة مزامير آ ل داود تقدم ا ل صراط الذين م م س ت ق ي صراط ا ل أ ن ع م ت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا يحب لا الله الجهر بالسلام من القول إ ل ا من ظلم وكان الله سميعا عليما إ ن تبدوا خيرا أ و ت خ و ه او تعفو عن سوء ف إ ن الله كان عفوا قديرا إ ن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أ ن يتخذوا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 سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر رب ا ا ل ل ع م ي الرحيم ي ن الرحمن مالك و م الدين إياك نعبد وإياك نعبد ن س ت ع ي ن ا ه د ا ل ص ر ا ط ا ل م س ت ق ي م صراط ا ل ذ ي ن أ ن ع م ت ع ل ي ه م غير ا ل م ض و ب ع ل ي ا م ي ه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 وما أ ن ز ل من قبلك والمقيمين ا ل ص ل ا ة والمؤتون ا ل ز ك ا ة والمؤمنون بالله واليوم ا ل آ خ ر أ و ل ئ ك اعتدنا لهم أ ج ر ا عظيما أ و ل ئ ك سنؤتيهم أ ج و ر ه م وكاؤناء سنؤتيهم اجرا عظيما شركه الهدى ل ل خ د م ا ا ل ت ق ن ه السلام عليكم ورحمه ة ا ل ل الله أكبر مالك رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد العالمين الدين لله يوم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 سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله اكبر الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر الله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 ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إ ل ي ه جميعا فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من و أ موسوعه ا الذين ا ن س ت ك ف ا ا و ت ك ب ر ا ف ي ذ ب م ع ذ ا ب ا أ ل ي ن ا ب ل ا ي ج د و ن للعلوم ه م الاسلاميه ل ل ه و ي ن ر سمع الله لمن حمده ربنا اتنا ل ي ا ل اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر, الله أكبر ل م و ر ح م ة الله. ا ل س ل عليكم ا م و ر ح م ة ا ل ل ه النابلسي ح للعلوم ه ا ل م ي ا ل ا س ل ا ل م ي و م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 سبحان من ربكم و أ ن ز ل ن ا إ ل ي ك م نورا مبينا ف أ م ا الذين آ م ن و ا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمه منه وفضل ويهديهم إ ل ي ه صراطا مستقيما يستفتونك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 وان كانوا إ خ و ه رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين يبين الله لكم ان تضلوا والله بكل شيء عليم يا ايها الذين آ م ن و ا أ و ف و ا بالعبود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 ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا امنين البيت الحرام يبتغون فضلا, يبتغون فضلا من ربهم و ر ط و ا ن ا و إ ذ ا حللتم فاصطادوا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 سمع الله لمن حمده حمدا عاملك ا ل ح م الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين حرمت عليكم ا ل م ي ت ة والدم ولحم الخنزير وما أ ه ل لغير الله به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 محصنين غير مسافحين ولا متخذي أ خ د ا ن ومن يكفر ب ا ل إ ي م ا ن فقد حبط عمله وهو في ا ل آ خ ر ة من الخاسرين الله أ ك ب ر سمع الله لمن حمده <تصفيق> الله اكبر الله اكبر, <تصفيق> الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمه ة ا ل ل الله أكبر مالك رب、العالمين. الرحمن الرحيم الحمد العالمين الدين لله يوم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 يا ايها الذين آ م ن و ا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء ا ح د من الغائط أ و لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا, فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم و أ ي د ي ك م منه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 والذين كفروا وكذبوا ب آ ي ا ت ن ا اولئك لهم والذين كفروا وكذبوا ب آ ي ا ت ن ا اولئك اصحاب الجحيم الله أكبر اكبر ل ل ه أ سمع الله لمن حمده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 يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اذكروا ن ع م ة الله عليكم اذ هم قوم أ ن يبسطوا إ ل ي ك م ايديهم فكف أ ي د ي ه م عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون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 فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيه ي ح ر ف و ن الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خ ا ئ ن ة منهم إ ل ا قليلا منهم ف ع ف عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين الله اكبر السلام عليكم ورحمه ة ا ل ل الله اكبر. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. اياك رب لله يوم نعظم و إ ي ا موسوعه ي ن د ن ا ا ل ص ر ا ط ا ل م س ت ق ي م صراط ا للعلوم ذ ي ن أ ا ل ب ا ا ل ا ل م ي ه اخذنا نصارى اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فاغرينا بينهم ا ل ع د ا و ة والبغضاء الى يوم ا ل ق ي ا م ة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون ما كنتم ت خ ويخرجهم ن من الكتاب و ع عن ف و نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رطوانه و من مبين من كثير جاءكم يهدي ي قد الله الله اتبع السلام سبل به من الظلمات إ ل ى النور ب إ ذ ن ه ويهديهم إ ل ى صراط مسلم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 ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والارض وما بينهما واليه المصير الله اكبر الله اكبر سمع الله لمن حمده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 فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون قال رب اني لا املك إ ل ا نفسي واخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فانها محرمه عليهم اربعين سنه يتيهون في الارض فلا ت أ س على القوم الفاسقين الله اكبر, سمع الله لمن حمده. الله أكبر.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 والحمد لله رب ا ل ع ا ل م ي